أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد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 وَإِذَا رَأَوَا آيَتِي أَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 احشر الذين ظلموا وازواجهم احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم الى صراط الجحيم وقفوهم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 119. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 110. وما كان لنا عليكم من سلطان 111. بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن ك ذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئ لا تاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المغسلين إنكم لذائق العذاب الآليم.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 Nasıl naim? Ala sırır mutabillin, ala sırır mutabillin, bir kâsın migin, 124. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 125. قاصرات الطرفين 126. كأنهم نبيض مكنون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 أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزق إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَمَا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّمَا نَرْجِعُهُمْ لَيْنَ الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ كَانُوا الْفَوَاقِ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 فَلَنَعْمَلَ المجيبون وَلَقَد نَادَانَا نوحٌ فَلَنَعْمَلَ المجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ البَاقِينَ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 وَإِنَّ مِشْيَعَتِهِ لِيَبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكَ أَلِهَّاتٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فَقَالَ لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنغتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلم واتلوا للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن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 أتدعون بعلال وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبو فإنهم لمحضرو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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُطُّ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ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 فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة تيناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم 113. وَلَدَ ولد الله وإنهم لكاذبون 115. أصطفى البنات على البنين 116. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عدنا ذكر من الأولين لكنّا عباد الله المخلصين فكفرو به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمة نال عبادنا المرسلين إن وإنهم لهم المنصرون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جنة فتولى لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون